لا اله الا الله سووا فصدلوا سو اعتلوا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 اِذَّ السَّمَاءُ أُنفِطِرَتْ وَاِذَ الْكَوَاكِبُ انْفَطَرَتْ وَاِذَ الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَاِذَ الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا ايوا الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء اركبك كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين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 ما ادرى كما يوم الدين ثم ما ادرى كما يوم الدين يوم لا تملق نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله الله أكبر. الله اكبر يا الله من حميده ربنا ولك الحمد الله اكبر الله اكبر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 Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina as-sirata al-mustaqim Sirata alladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim walad-dallin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 فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه وأما من خفتت موازينه فأمه هاويه وما أدراك ما هي نار حانيه الله اكبر الله اكبر